بسم الله الرحمن الرحيم يا والقران والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم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 إِنَّا جَعَلْنَا فِي آنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فهم مُّقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا من بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فعشيناهم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 واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أَرْسَلْنَا إليهم اثْنَيْنِ فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إِنَّا إليكم مرسلون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 اتبعوا من لا يسألكم اجرا اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه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 إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون ولكن يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما تكون على قومه من بعده من اجل من السماء وما كنا افضل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 ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون صدق الله العظيم